بسم الله الرحمن الرحيم اغتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعلموا سحر مستمر وكذبوا سبع أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جنوا من الأنباء ما فيه مزجر حكمة بانغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء النذر خش عن بصورهم يخجون من الأجباب كأنهم جراد منتشر موضعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر جذلت قبلهم قوم نوح فكذتوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربهم عني مغلوب فانتصر فبتحنا أبواب السماء بماء منهبر وفجرنا الأرض عيونا فانتقى على أمر قد قدر وحمدناه على ذات ارواح ودرزر تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر ولقد درجناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يصرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إننا أرسلنا عليهم ريحا خافرا في يوم نحن مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نحر منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد انسرنا القرآن للذكر فهل إن مدكر كسب التمود بالنذر فقالوا أرشرا واحدا نتفع إنا إذن في ضلال وسعر أولف يذلك علي من بيننا بلو وكذاب الأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناس لفذنة لهم فارتخذهم وقفر ونبعهم أن الناس قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كاشين المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذلت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصدا لله آل لوط إن نجيناهم بفحر نعمة من عندنا كذلك رأمن مطشتنا فدمى رو بن نذر والبنود عن ضيفه فطمنا اعينهم بالوقع على ونذر ولن قصد نحهم عذاب مستقر بلوق على ونذر للذكر فهل من وَلَقَدْ جَاءَ الْفِرْعَوْنُ النُّذُرُ كذبوا كلها عزيز مقتدر مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُمْ بَرَاءَةً فِي أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدا وأمر بل الساعة والساعة أدا وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في الميل على رجوه النقوم يوم يصحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر ومن أمرنا إلا واحدة كلمح بالبطر ولقد أردنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وعلى مفزو البر وكل صغيرهم وكبيرهم مستقر إن المستقين في جنات ونهر في مقال صدق إن الزملك مبتذل